من كلا طريقيه أعني طريق الأعمش ومنصور كلاهما عن مجاهد إما بالزيادة في حديث الأعمش والنقص في الاسناد مع العلو في حديث منصور عن مجاهد عن طوس في طريق الزائدة وبدونه في الطريق العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما إنهما يعزبان وما يعزبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة وقصة حديث عبد الله بن عباس أنهما رجلان. أنهما رجلان. أنهما رجلان. أما أحدهما فكان كذا وأما الآخر فكان كذا فهل ورد أنهما رجل وامرأة هل ورد أنهما ليس برجلين كما عرفت أن أبا عيسى الترمزي عليه صحاء الرحمه الرحمة قد اقتصر في هذا الباب في حديث الزوائد على حديث قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن حسنة وزيد بن سابت وأبي بكر انتهى هكذا وفي الباب أحاديث أكثر مما ذكره أبو عيسى وليس بمنقطع النفس عن المزيد لكنه أراد أن يذكر أهم ما في الباب أهم ما في الباب حديث أبي هريرة بعد حديث ابن عباس أهم ما في الباب يعني في التنزه من البول أو التجديد في البول التجديد في البول حديث ابن عباس لذلك إيه خرجاه لذلك خرجاه يعني خرجه والإيه البخاري ومسلم من كلا الطريقين افاده ودلاله على أن الطريقين كما قلنا مما يثبت بهما النموذج والمثل الأعلى والمثل الأكمل والاتم في باب المزيد في متصل الأسانيد وأما حديث أبي هريرة فلربما أطلنا فيه النفس ليحنطول النفس لأن طرق حديث أبي هريرة ليست باليسيرة بل طرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أكثر طرق أحاديث الباب وإن كان قد قصر به المبارك فوري على ذكر طريق أظنها واحدة وهو طريق ابن ماجه أكثر عذاب القبر من البول يعني اقتصر بها على طريق ايه؟ طريق ابن ماجه من طريق ابي بكر بن ابي شيبة عن محمد بن عبيد محمد بن عبيد بن ابي امية ها. عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة اقتصر على هذه الطريق لكن الحق ان طرق حديث ابي هريرة كثيرة فله اعني حديث ابي هريرة طرق اولها ابو حازم عنه أبو حازم سلمان مولى عز الأشجاعية أبو حازم سلمان أول ما تذكر كده أبو حازم أعتقد أنه بيتراء لك ويتبادر إلى ذهنك حديث من حج, البيت من حج هذا البيت فلم يرفص ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ها تفتكر على طول أبو حازم عن أبي هريرة من طريق الحاكم ابن عتيبة والراوي عن الحاكم إما شعبة إما منصور جماعة كبراء الكوفة ورأسهم شعبة عن الحاكم ابن عتيبة عن أبي حازم عن أبي هريرة وفي الصحيح في الصحيحين طبعا في الصحيحين من حج البيت فلم يرفص ولم يفسق رجع من ذنوبه أشهر حديث لأبي حازم سلمان مولى عز الأشجعية عن أبي هريرة فين هو مشي عن حين زيبه يبقى كما قلنا هذا أبو حازم هذا أبو حازم إيه ها أبو حازم مول سلمان أبو حازم إيه سلمان مولى عز الأشجعية عنه قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال اتوني بجريدتين فجعل احداهما عند رأسه والاخرى عند رجلي يبقى قبر واحد اه مر على قبر واحد قبر اه خبر ابو حاجم ايه مر على قبر والجريدتين على قبر واحد احدهما عند رأسه والاخر عند ايه الفرق بين الخبر ده وخبر ابن عباس ان خبر ابو حازم عن ابي هريرة لما شق شق شق الجريبتين جعل احدهما عند رأسه والاخرى وفي خبر ابن عباس جعل احدهما على قبر والاخر على, الإيه؟ على القبر التاني اذا حديث ابو حازم كما قلنا هكذا فاتوني بجريدتين فجعل احدهما عند رأسه والأخرى عند رجليه فقيل يا نبي الله يا نبي الله أينفعه ذلك قال لن يزال أن يخفف عنه بعض بعض عذاب القبر ما كان فيهما ما كان فيهما ندو ما كان فيهما ندو وقد يقل ندؤ ندؤ ندو أو إيه ندون يعني اللي هي النداوة يقال ندو أو إيه أو ندون هكذا قال ما لا يزال أن يخفف آه عنه آه يخفف عنه بعض عذاب القبر ما كان فيهما ندون أو ها بمعنى نداوة يعني وأخرجه وكذلك أبو بكر بن أبي شيب يعني من طريق محمد بن إيه ابن عبايت من طريق ايه محمد ابن عبايت ابو بكر ابن ابي شيب ومن طريقه البيهقي يعني من طريق ابي بكر ابن ابي شيب البيهقي في عذاب القبر البيهقي في عذاب القبر قد يقال الكتاب اسمه عذاب القبر وقد يقال اسبات عذاب القبر قد يقال كتاب البيهقي اسمه ايه إثبات عذاب القبر وقد يقال عذاب القبر على اختلاف يعني المحققين في نسبة الكتاب الى البياقي نسبة التسمية الى البياقي سماي اكثر كتب البياقي غير مسمى فبياخذه بياخذه تسميه الكتاب من ايه من خلال ايه مدخل البياقي الى الكتاب آ عذاب القبر كتاب مستقل اسمه ايه اسمه ايه عذاب القبر فيه قريب من 400 حديث كلها في ايه كلها في عذاب القبر كلها في عذاب القبر هكذا كما قلنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومن طريقه ابو بكر البيهقي في كتاب عذاب القبر برقم 123 يبقى كلاهما طبعا من طريق ابو بكر ابن ابي شيبة من طريق مين محمد بن عبيد محمد ايه محمد ابن عبيد يعني عن يزيد ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هرايم لا يضيبن عنك ان هذه الطريق طريق يزيد ابن كيسان عن أبي حازم سلمان عن أبي هريرة على رسم مسلم في الصحيح عليه على رسم مسلم في الصحيح لما أعتقد يعني انك ربما حفظت ما أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه زار إيه قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن استغفر لها فلم يؤذن لي ثم استأذنته أن أزور قبرها فأزن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت حديث إيه ده ده حديث مسلم من طريق محمد بن عبيد ها. عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم سلمان عن أبي هرايب الحديث إذن حديث عذاب القبر وأنه مر على قبر مر على قبر وشق الجريتين جعل إحدهما عند رأس القبر والأخرى عند قد تكون القضية متكررة إذا وقع التناقض أفر ما يمكن أن يلتمس درء للتعارض أن نقول القضية إيه متغايرتين وليسة بوحدة إذا قضية إيه متغايرتين وليسة بوحدة والاحتمال وأنه والاحتمال في تغاير القضايا أثبت لماذا لأنه مش معقول توقف فترة هذا التشريع ده كله لا تتكرر الأحداث تتكرر ولا ايه بل الحدث يمكن أن يتكرر في اليوم والليلة أكثر من مرة. فيكون القضيتين متغيرتين أثبت من أن يكون هناك تعارض عشان ما نجيش نقول حديث ابن عباس فيه أنه شق الجريدتان وضع أحدهم على قبر والتاني على يوم واحد طالع لسه طالب صغير بيتعلم لسه في علم العلل وفي علم الشزوز والحديث شاذ أحد الحديثين شاذ طب إيه دليل الشزوز يبني إذا دليل الشزوز يبني يقول لك مش ده بيقول القبرين وده بيقول قبر ويبقى ده مش كده ولا إيه؟ لا لا لا ما ما تجيش كده ليه لان كما قلنا الطريق واضح ياوي وي انها طريق ثابته ومع احتمال احتمال بقاء الصحة على ما هي عليه او من الظن بوجود الشذوذ او العله ما لم يقضي به احد من ائمه الشذوذ والعله يجي واحد من ائمه الشذوذ والعله يقول في شذوذ عله نو نوقن ونجزم نوع جزم او نوع يقين بوجود العله ولا ايه لكن ما فيش عله حد اتكلم عن عله تيجي انت بقى تعمل عله تقول, تقول العلا ان اختلاف إيه؟ المتنين ان المتن ده بيقول جعل الجريتين على قبرين والمتن ده بيقول جعل الجريتين إيه؟ على قبر واحد عند الرأس ونقول له لا لا لا ليس هكذا تفهم قضية الشزوز ولا قضية إيه؟ التعليل قضية الشزوز وقضية التعليل لا تفهم بمثل هذه الطريقة ليه؟ لانه كما قلنا إن واسعك الامر ان تب أن تبقي الاسناد الصحيح على ما هو عليه فلا تغيره ولا تحرفه عن موضعه لان هتبقى انت في الصوره دي ايه ممن يحرفون الإيه؟ ممن يحرفون الكلم عن موضعه تبقي الصحه على ما هي الا ان يتكلم بالشذوذ او العله امام من ائمه الايه الشذوذ كما يحدث النهارده في ظل هذا التقدم البديع العجيب في علم الاحاديث وعلم الاسناد تظهر لنا جماعه فتاتي بعله ما ذكرهاش الاوائل ها ما ذكرهاش الايه نيجي نعترض على امثال هؤلاء نقول والله آآ آآ آآ آآ آآ السنه حفظت كما حفظ ايه الوحي السنة حفظت كما بل هي وحي السنه ايه وحي فحفظت فما لم يتكلم الأوائل ما لم يتكلم الاوائل عن عله او شزوز ليس لنا ان نتكلم عن ايه عن علة, عن علّة او ايه او شزوز وتبقى مسارات الاحاديث الصحيح على ما هي على ما هي عليه ودي زي ما قلنا نتكلم عنها نقول دائما نبغى طائفة من الظاهري نبغى طائفة من الظاهري يعمدون الى زواغل الاسانيد فيحكمون على الحديث من ظاهر اسناده هذا حديث صحيح لان فيه راجل ثقة هذا ضعيف لان فيه راجل هذا ممكن لأن في من يروي هذا شخص لأن في من يروي هكذا هذه ظاهرية بعد لكن الحق يبقى الحديث كما قلنا إيه؟ على ما هو عليه حتى يقوم الدليل على وجود الشزوز أو, الإيه؟ أو العلم. واضح واضحوا يبقى إذن لا تتساءل كيف ندفع التعارض ما بين حديث أبي غريرا هذا الذي على رسم مسلم وبين حديث ابن عباس ها. الذي أخرجاه في الصحيحين بـ بـ يعني بدعاء التعارض ما بين متن حديث ابن عباس ومتن حديث ايه ابي هريرة بان حديث ابن عباس ان الجريدتين قد وضعت على وان حديث ابي هريرة الجريدة وضعت على ايه على قبر واحد نقول له لا لا لا قضايا متغيرة ومرور الاحداث ومرور احكام التشريع على وفق قضايا متغيرة امر ايه حاصل وواقع ولا ينكر أمر حاصل وواقع ولا ينكر هذا كما قلنا يبقى لعل اثبت طرق حديث أبي هريرة هو حديث مين حديث مين حديث أبي حازم عن أبي هريرة حديث أبي حازم عن إيه عن أبي هريرة وإن تفرد كما قلنا به أحمد أو أبو بكر بن أبي شيبة ولم يخرج في أيه كتب من واحد من الكتب السته يعني ده ليس في واحد من من الكتب الست فاا الثانية الطريق الثانية عبد الله ابن الحارث عبد الله ابن الحارث هذا نوفلي ها نوفلي هاشمي عبد الله ابن الحارث ثقة نوفلي هاشمي يروي عن أبي هريرة ويروي عن عائشة ويروي عن أم سلمة وقد أخرجه له طبعا على قلة في روايته عبد الله بن الحارث ايه انه فلي الهاشمي عن ابي هريره وعائشه وام سلمى من الصحابه على قلة في عبد الله بن الحارث عن ابي هريره قال ابن حبان ابن حبان برقم او اخرجه من طريق زيد بن ابي أنيسي زيد بن أبي أنيسي عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابي هريره قال كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين يبقى هنا ايه قبرين اه هنا ايه؟ فمررنا على قبرين فقام فقمنا معه فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه رعد حتى رعد رعد كم قم قميصه فقلنا ما لك يا نبي الله قال ما تسمعون ما اسمع ما تسمعون ما اسمع؟ قلنا وما داك يا نبي الله قال هذان رجلان هدانني رجلان يعذبان في يعذبان في قبورهما عذابا شديدا من ذنب هين من ذنب هين ها رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا من ايه من زنب هين قلنا مما ذات يا نبي الله قال كان ما لا يستنزه من البود وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة موافق لحديث موافق لحديث ابن عباس ومغير لحديث أبي حازم يعني حديث عبد عبدالح... الله بن الحارث موافق لحديث ابن عباس ومغير لإيه مغير لحديث أبي حازم مغير لحديث أبي حازم يبقى قضية الموافقة تتنزل على رواية الحدث عن طريقين الأولى ابن عباس الثانية أبي هريرة من طريق عبد الله بن الحارث، ورواية الخبر نفس من طريق أبي هريرة من طريق أبي حازم عن أبي هريرة لا تدل بالضرورة على أن أبو, أبو هريرة شهد موقفا ولم يشاهد الآخر بل ربما يكون شاهد الايه الموقفين فالموقف الاول رواه عبد الله بن الحارث موافقا لحديث ابن عباس والموقف الثاني رواه عنه ابو حازم على خلاف روايه ابن عباس هكذا تتاول الاحاديث الصحيحه ولا يدفع بعضها إيه؟ ولا يدفع بعضها بعض يبقى روايه عبد الله بن عباس على وفاق روايه ايه طاووس عن ابن عباس على وفاق رواية إيه؟ عن ابن عباس قال انهما لا يعذبان في قبورهما وما يعذبان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ايه في ذنب هين كان احدهما لا يستنزه من البول وكان الاخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمه فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة فقال رجل ينفعهما ذاك يا رسول الله قال نعم يخفف عنهما ما دامت ما دما ربتين ما دامت ربتين يخفف عنهما ما دامت ربتين آآ كما رأيت عبد الله ابن حارث ليس إلا المنهل بس ليس إلا المنهل متكلم فيه بس المنهل لكن غاية أنه حسن حديث لذلك خرجوا ابن حبان الفين لأن ليس شرط ابن حبان أن يخرج الحديث الصحيح المحت المحت يعني مش شرطه كشرط إيه البخاري ولا كشرط مسلم ابن حبان ليس شرطه إيه ها. ولا مشحاء في إدخال الحسن في جنس الصحيح في باب الاحتجاج ها. بل هذا حصل في البخاري نفسه حصل في صحيح البخاري إيه؟ في صحيح البخاري نفسه أنه لا مشحاء في إدخال الحديث الحسن فين في في الصحيح على معنى أنك لاهما مما يحتاج به لاهما مما إيه يحتاج به هذا كما قلنا حديث عبد الله بن حارث هذا حديث إيه عبد الله بن حارث وكما رأيت ابن حبان تفرد بمين آه. تفرد ابن حبان وليس إلا المنهل بس المنهل ابن عمرو تكلموا فيه يعني ممن تكلم في يحيى بن معين تكلموا في المنهال كلام لا يعني ايه ها لا ينزل بحديثه عن درجة الايه ها درجة الحسن الطريق الثالث الطريق الثالث ابو الخنساء عنه عن ابي هريره لو سألتنا عن ابو الخنساء فقل ما قال ابو زرعة فيه لو سئلت عن ابي الخنساء مين ابو الخنساء ده من مين الخنساء هذا فقل كما قال ابو زرعه وروى عنه ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل في الجزء التاسع 367 ابو الخنساء سمع ابا هريره سمع ابا هريره سمع ابا هريره ها سمع اهو روى عمرو بن الح... روا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث روى عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث الايه المصري او عمرو بن الحارث ابو يعقوب الايه عمرو بن الحارث ابن يعقوب ابو اميه المصري فقيه المصريين اللي كان يعدل في ذلك الوقت مين بالليث بن ابن ايه كان فقيه اهل مصر في ذلك الزمن الاثنين دول ها مين كان فقهاء مصر في ذلك الزمن القرينين دول الليث ابن سعد ومين وعمر بن الحارس ابن يعقوب ابو اميه الايه ابو اميه المصري ومن طريق عمرو بن الحارس انت عارف مين اللي بيروي مين اللي بيروي عن عمرو بن الحارس عبد الله بن وهب مش مش عمرو بن الحارس مين هو عمرو عبد الله بن وهب عبد الله ابن ابن وهب ومن طريق عبد الله بن وهب هكذا خرجه البياقي في عذاب القبر قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقوب يبقى مين؟ الأصام, الأصام. معانا فكري معي فكري معي مش أصام ولا حاجة هو, هو إيس أصام كده أبو العباس محمد بن عقوب الأصام في اتنين في, الطب... في الطبقة دية اسمه محمد بن عقوب وكلاهما يروي عنه الحاكم ما البياق يروي عن أستاذه وشيخه اللي هو مين؟ أبو عبد الله إيه؟ والحاكم بيروي عن مين؟ عن أبو, ابو العباس محمد بن يعقوب هما اتنين ابو العباس محمد بن يعقوب بن الاخرم وابو العباس محمد بن يعقوب الايه الاصم كلاهما ايه نيسابوريين يروي مين يروى عنهم مين الحاكم ابو ايه ابو عبد الله وبيشاركوا في رواية عنهما العالم الكبير ابو, أبو الشيخ ابن إيه ابو الشيخ بن حيان الاصفهاني الشيخ ابن حيان إيه الاسب هاني على ذكرى ابو الشيخ او الشيخ اسبار ابو الشيخ الاسبهاني كتاب العظمة اكثر ما تقع فيه المناكير من هذا العلم الكبير قوي الكبير قوي ابو العباس ايه محمد بن عقوب بن ايه الاخرم الاخرم يعني كتاب العظمة اكثر ما يقع فيه من المناكير ها. من رواية ابو العباس محمد بن عقوب بن ايه الاخرم ولا اقول انه الضعف من جهته لكن الاخرم كان حافظ كبير جدا كان حافظ كبير جدا وكان من شده حفظه من شدة حفظه يجمع الصحيح الى الضعف الى المناكير الى البواطين الى الاوائل حافظ كان حافظ كبير جدا ولا تاتي التهمه من جهته عندما تاتي التهمه من جهه ايه الاسناد الأع... الاسناد الاعلى منه لكن هو حافظ ما حافظ واذا من الخطأ الشديد ان يقع بعض المخرجين في تصحيح الخبر بالاعتماد على ان ابو العباس محمد ابن عقوب الاخرى محافظ الكبير زي ما وقع الله عن الشيخ الالباني في تصحيح بعض حديث كتاب العظمة بالدعاء ان ابو العباس راوي الخبر ها ها يعني وجوب متابعة رجال الاسناد ككل متابعة رجال الاسناد ايه ككل كما قلنا هذا من طريق الحاكم عن ابي العباس محمد بن يعقوب الاصم محمد بن يعقوب ها آآ الاصم آآ قال حدثنا محمد بن اسحاق يبقى محمد بن اسحاق ايه ها فكري محمد بن اسحاق ايه الصغاني الصغاني مين اللي عنه الاخرم ها الصغاني العالم الحافظ الكبير محمد بن اسحاق إيه الصغاني اه قال حدثنا محمد بن بكرين الحضرمي مصري مصري أحد الروايا عن عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب يبقى عن عمرو بن الحارث آه. عن عمرو بن الحارث المصري عن عبد العزيز بن صالح أن أبا الخنساء عبد العزيز بن صالح أن أبا الخنساء حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر بق فاخذ فأخذ سعفة أو دريدة. فشقها فجعل, أحد فجعل احداهما على احد القبرين والشقة الاخرى والشقة ها ممكن نقول الشقة والشقة الاخرى شقها شقتين وشقتين ها ها وجعل الشقة او الشقة الاخرى على القبر الاخر قال ابن وهب ارى انه سئل عن فعلته فقال رسول الله رجل كان لا يتقي من البول وامرأة يبقى اتى ابو الخنساء بلفظه غريبة اوش ابو الخنساء جلنا بلفظة غريب، طب قلنا قبر ماشي وقبرين ماشي لكن رجلين كله معظمه يا اما رجل يا رجلين رجل وامرأة ها رجل وامرأة لم يزل ليس الا في حديث مين ابو الخنساء يبقى ابو الخنساء اتى بايه اتى بابده جلنا بابده قال ايه قال احدهما رجل والثاني ايه احد راجل وبره ابو الخان سابس هنا بقى ننظر هنا بقى المحدث لازم ينظر شويه اما قضيه النقبر وقبرين ايه مساله سهله لكن هنا هل هذا تعدد وان احدهما امراه والاخر آآ رجل آآ آآ اظن انه اتى من جهه الوهم لماذا لأن نسبة النميمة إلى النساء أكثر من نسبتها إلى إيه؟ فربما وقع في الواد، فظن أن النميمة صدرت، فلبسها للمرأة ولبس طوب النميمة للمرأة، فجعل ها إذا المربي قبرين قبر الرجل وقبر الثاني مين؟ يبقى دي أتي من قبل مين؟ أبو الخنساء؟ وقد علمت أبو الخنساء ها أبو الخنساء قد يقال طوبة هذه متبعة ولا مخلفة؟ ها مخالفه ولا متابعه مخلفه دي مخلفة. مش متابعه لان المتابعه لو قال ايه ها يوافق ويقول مرة على رجلين راجل كذا وراجل كذا لكن دي مخلفه صريحه دي بتقول راجل وايه وامراه وسائر الاخبار اما ان تقول رجلين أو تقول رجل والأمر يسير في ذكر الرجلين والرجل لكن الأمر أشد في ذكر الرجل وإيه وايه يبقى لما يتفرد بها ابو الخنساء تمام؟ ابو الخنساء ولا يدرى حاله وان كان كما قلنا ان كان من اكابر اتبع يتلقى حديثه بحسن الظن بس بشرط ما لم يخالف الايه الاصول ما لم يخالف الايه الاصول او ما لم يخالف ما هو اثبت واصح منه ما لم يخالف ايه ما هو اثبت وإيه؟ واصح منه فلم ترد قضية المرأة الا في هذا الخبر اللي هو من جهة مين ابو الخنساء وما اعلم لأحد كلام في الخبر الا ما نقلته لك من قول ابو زرعة ابو زرعة الايه ابو الخنساء سمع ابا هريرة روى عنه عمر بن الحارف عن عبد العزيز بن صالح طريق جيد لكن القضية كلها في مين فابو الخنساء ما حال ابو الخنساء قال لا اعرف ما اعرفش حال ابو الخنساء لا يعرف الا بهذا قبل يعني ابو خنساء لا يعرف الا به في الوحدان ده ده يعتبر ايه ده ده وحدان لا يعرف ايه لا يعرف الا بهذا الخبر نعم يعني انا لا اكثر على الحكم عليه بالشذوذ لاني لم اسبق الى ذكر الشذوذ لكن انا وضعت الامر بين يديك ان جرؤت وتجاذرت على ذلك فلا تقل قلته انه قلت قلته انت <تصفيق> يعني القضية إذن كما قلت هي بس أبو الخنساء أتى بخبر أتى بلفظه ليس عليها سائر إليه يعني كل الروايات كما قلنا رجلين او تقول رجل لكن أبو الخنساء خاصة قال إيه يبقى ده الخبر اللي احنا أردنا أن نستغرب له من رواية أبو الخنساء وقد علمت ان أبو زرع نفسه قال لا اعرف ولا أعرفه إلا بكون يعني حتى لا يعرف الا بالإيه ها بالكوني ابو الخنساء هكذا ابو الخنساء ولعل يعني دي دلك على ان البيهقي كان يجمع احاديث غرائب الاصفهانيين او غرائب نيسابورين نيسابورين دول كان عندهم غرائب اهل نيسابور دول كان عندهم ايه كان عندهم غرائب او ده احد غرائب آه نيسابور احد غرائب ايه نيسابور دي آه مش القبر المش موجوده اللي عندهم من طريق كما قلنا مين ها الخبر موجود عندهم كما قلنا وإن كان طبعا من طريق مصري يعني عبد الله بن وات عن عمرو بن الحارث ها عن عمرو بن الحارث عن عبد العزيز بن صالح مصريين كلهم ها إلا أنه رواه عنه من كما قلنا محمد بن بكر الحضرمي ومن طريق محمد بن بكر الحضرمي محمد بن إسحاق الصغان محمد بن إسحاق الطريق الرابعة عن أبي هريرة الطريق الرابعة عن أبي هريرة أبو صالح أبو صالح اللي هي حديث ابن ماجه حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مع ذلك قلت محمد بن عبيد قبل كده لا هو عفان أو يحيى بن محمد عفان عفان عفان أبو صالح السمان يعني أبو صالح السمان ذاكوان أبو صالح السمان أولg أو الزيات قال الإمام أحمد في ثلاثة مواضع موضعان من طريق عفان والثالثة من طريق يحيى بن حماد يعني أحمد خرجوا فيه ثلاث مواضع من المسند موضعان من طريق من عفان بن مسلم والموضع الثالث من طريق يحيى ابن حماد قال كلاهما بصريان طبعا يبقى ده حديث ايه بصري ده حديث ايه ده حديث بصري. ابو عوانه ايه ابو وضح لي يشكري ايه بصري احد ائمه البصر الكبار آه. يبقى يحيى بن حماد وعفان كلاهما عن ابي عوانه عن ابي عوانه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر عذاب القبر في البول وقد يقال من البول يعني بعض ألفاظه من البول أكثر عذاب القبر في البول أو أكثر عذاب القبر من البول ها من البول ها لفظ يحيى بن حماد قريب من لفظ عفان إلا انهما يختلفان في ومن ها يعني أكثر عذاب القبر القبر من أو أو فيه من أو فيه وفي هذه هي السببية أي بسبب أي بسبب من أي بسبب تعلق بالبول ما هو السبب الذي يتعلق بالبول المفصل في الأحاديث الأخرى كان لا يستنزه يعني قوله من البول أو في البول كل من من وفي بمعنى إيه بسبب يعني في السببية او من السببيه ها وليست في الظرفيه وليست في الايه مش معنى ذلك الواحد هيتحذف في البول في الظرف الذي هو بول في ظرف البول يعني لا ده في هنا بمعنى ايه بسبب ها ها يعني تقول يعني عذبت فيك يعني عذبت بسببك تعذبت فيك يعني ايه تعذبت فيك اه. يعني تعذبت بسببك يبقى دي فيه الايه في السببيه أكثر عذاب القبر فيه أي بسبب أو كأنه يقول بسبب تعلق تعلق بالإيه؟ ما السبب الذي يتعلق بالبول كما قرأته هو عدم الاستنزاف من الإيه أو عدم الاستبراء من البول. هكذا أبو عوانة هكذا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي إيه غريرة مرفوعا مرفوعا مرفوعا, مرفوعا ها ليه مرفوعا عندي ها ها مدام فيها مرفوع عندي يبقى فيها علم ها هكذا مرفوعا يعني ابو عوانة عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة ها مرفوعا اكثر عذاب القبر في الايه في البو أه وكذا هذا احمد كذا ابو بكر بن ابي شيبة ومن طريقه ابن ماجة ما احنا قلنا ابن ماجة ده تلت تربع ثلاث ارباع كتاب ابن ماجه بتاع, بتاع ابو بكر بن ابي شيب يعني ثلاث ابن كما هو في المصنف فين؟ في في يعني يقول حدثنا أبو بكر بن قال حدثنا عفان ها. ومن طريقه كما قلنا ابن 348 والجوزقاني في الأباطيل برقب 348 أيضا في الشريعة في إثبات عذاب القبر برقمي 362-363 والدار قطني في السنن جزء الأول 128 برقم 8 والحاتم جزء الأول 293 وأبو نعيم في أخبار أصبهان الجزء الثاني صفحة 14 في عذاب القبر برقم 120 وفي الكبرى يعني السنن الجزء الثاني 412 من طرق عن ابي عوانة وانت شفت عرفت الطرق اما من طريق عفان او طريق ايه يحيى بن حماد البصريان يعني من طرق عن ابي عوانة عن الاعمش عن ابي صالح ولو قلت من طريقين افضل ليه من طريقين لانه رواه عن ابو عوانة ها عن ابي عوانة ايه اثنين يحيى بن حمد ومين وعفان آه. عن أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا به قال الجوزة قال هذا حديث حسن مشهور قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علم قلت ولكن ذكر درقتني علته الحاكم قال مالوش علم قال الحديث صحيح مالوش علم كذا قال الحاكم ها لكن ذكر الدارة قطني له علة الدارة قطني ذكر له ايه علة فقد سئل عنه في العلل يعني الجزء الثامن 208 برقم 15-18 فقرواه الأعمش واختلف عنه يبقى علة ولا مش علة قد يكون اختلف عنه علة وقد يكون اختلف عنه على اختلاف المطلق لكن اعنا امتى نعرفه علة لما نشوف وجه من وجوه الترجيح يبقى علة مدام صدر وجه من وجوه الترجيح يبقى ايه؟ يبقى علم قال رواه الأعمش واختلف عنه فأسنده أبو عوان, يعني إيه أسنده أبو عوان يعني رفعه أسنده أبو عوان يعني ايه؟ يعني جعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسنده أبو عوان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه ابن فضيل فوقفه ادى علته علته ايه لاختلافه على الرفع والايه فرفعه مين ابو عواد ووقف مين محمد بن فضيل بن غزوان محمد ابن فضيل ابن غزوان قال ويشبه ان يكون الموقوف اصح يبقى الدارقطني رجح ايه هو مش رجح قال يشبه يعني قوله يشبه يشبه ان يكون الايه يشبه أن يكون الموقوف أصح وهذه الكلمة تشبه مذهب الإمام مالك فالإمام مالك كان ينزل ولا يطلع ينزل وإيه ما يطلع فعلا مالك يعني فعلا مالك ومالك السنة ينزل وإيه وما يطلع يعني ينزل وما يطلع يوقفوا ما يرفعه يعني يقول لك الوقف أمان والرفع نسبة ربما تكون إيه؟ غير صحيحة فلم يكن مالك رفعا. ها، فكذلك الدرقوتني يمكن ربما اخذ ماذا بالشدة واليشبه ان يكون ايه لانه لو ثبت موقوفا لانه قد من قبل الرأي لا. لو ثبت موقوفا فقد ثبت مرفوعا لماذا لانه يتأول مع صحة الموقوف على ان الصحابي الذي نطق به لم يقله من قبل ايه يبقى الموقوف اذا ممكن يقول لي لأ ايه لكن آآ آآ كون اقول مرفوع فقد جزمت جزما صريحا بنسبة المين <تصفيق> للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فيمكن يشبه أن تكون ايضا مقولة الدارقطني في هذا الحديث، وهو بالوقف اشبه على باب التحارس لا على باب القطع واليقين بصحة الموقوف أو روحان الموقوف على الايه على المرفوع والحق لو أن ابا عوانة خول على رفعه وكان مخالفه شعبه أو الثوري لما وسعنا أن نتخلف عن قبول شعبه أو الثوري معين أقول له دي قواعد محفوظة يعني أنا بقول كده أنا بقولها من قبل طبعا الفهم الواضح لمقامات الأبو عوانة والأعمى أو أبو شعبه الثوري محمد بن فضيل في مين في الأعمش أقول كده حولها كده لو أن أبا عوانة خولف على رفعه وكان المخالف له شعبة أو الثوري ما وسعنا بحال أن نتخلف عن قبول من؟ عن قبول قول شعبة أو الثوري أما أن يكون مخالفه ابن فضيل فلا وألف لا لو ألف إيه؟ لماذا؟ لأن أبا عوانة أثبت وأتقل وأمتن من ابن فضيل ها؟ يعني ابو عوانة فين؟ أبا عوانة في الأعمش أثبت وأمتن وأتقن من مين؟ ابن فضيل فابن فضيل تكلموا في ضعف حفظه وإن كان كما قلنا قد خرجوا له فين؟ آه. في الصحيحين على نوع تحرف خرجوا له احاديث معدودة في الصحيحين أما أبو عوانة فقد علمت أنه إيه؟ أبو عوانة نجم أهل البصرة بعد مين؟ آه. بعد والايه والثاوي فأما أن يخالفه ابن فضينا يا ريف كان مخالفه مين شعبة وبالذات في الأعمش لو خولف شعبه على الأعمش فكان كان القول قول مين ما خلاف ان القول حيكون قول شعبة لا يمكن أن نحيد عن قول شعبة فين بل لو خالفه الثوري نفسه لو الثوري نفسه خالف شعبة حنقبل قول مين نعم نقبل قول شعبة أنا بقول كده يبقى لو أن أبا عوان خولف على الرف، فكان المخالف شعبة او الثوري ما وسعنا ان نتخلف عن قبول قول ايه احدهما اما ان يكون مخالفه ابن فضيل لماذا لان ابو عوانه إيه؟ اثبت يبقى نطلب طريقه الترجيح هنا نطلب طريقة الايه الترجيح ايهما ارجح ابو عوانه يبقى هنا هنقول الارجح ابو عوان آه. وهذا ولهذا ولهذه الع... ولهذا الشان ولهذا الشان ومن هذه الحيثيه لا اعتقد لا اعتقد بحال ان الضياء المقدسي ممكن الحاكم يكون غافل وسهل ممكن يكون الحاكم ايه غفل وسهل عن كلام شيخه الضرقوتني مع ان الشيخ قريب منه اوي ده الضرقوتني ده شيخه يعني وكانت العلال تقرأ ويحفظها مين ده الحاكم كان بيحفظه عن ظهر قلب يعني الحاكم النيسابوري كان بيحفظ كلام استاذه وشيخه ويمكن من اكبر الشيوخ المقربين جدا اللي هو مين الدرقوتني فكيف غاب عنه وكلام الدرقوتني فين في العلل اقول بما غفل لكن ما كان يغفل الضياء المقدسي فالضياء المقدسي صحاح الخبر يبقى عندنا التصحيح من طريق مين جوزقاني الحاكم ها الضياء المقدسي ها في الزوايد البوصيري هو ده مش من ابن ماجه ده مش من زوايد ابن ماجه البوصيري في الزوايد الحافظ ابن حاجر، المنزكي المنزري، ما كان لهؤلاء، ما كان لهؤلاء، ما كان لهؤلاء مع صف الدار قطني، إلى الإعلال بهذه العلة أن يتجاسروا على التصحيح، إلا وهذا الإعلال ليس له تأثير عنده. يبقى الإعلال ده إيه؟ ما ليش تأسيف؟ لما قد علم. أن لو, أح... لو أن هذا الإعلان عرض على أحد ممن علم مقامات اهل البصر وتثبتها في الأعمش لما قدم ابن فضيل على مين ما يقدمش أبدا ابن فضيل على أبعول لذلك نقول المرفوع أصح المرفوع إيه؟ المرفوع أصح لذلك كما قلنا صحاحه مش الحاكم وحده بل صحها وقبل الحاكم الجوزقاني ثم الحاكم ثم الضياء المقدسي والبوصيري والزكي المنزري وابن حجر وجماعة الطريق الخامس الطريق الخامس محمد بن سيرين عن ابي هراير محمد بن سيرين عن ابي هراير قال ابن يعني في الجزء الاول من السنن صفحة 128 برقم سبعة برقم سبعة يعني سابقا على حديث ابي صالح هذا سابقا على حديث ابي صالح هذا قال الدارقود حدسنا حدثنا عبد الباق بن قانع قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن صالح السمرقندي قال حدثنا محمد بن الصباح السمان البصر. قال اخبرنا ازهره بن سعد السمان عن ابن عون عن ابن سيرين ابن عون عن إيه؟ عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال استنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر من استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر من يبقى اذا هذا الطريق كما رأيت طريق بصرية محضة طريق بصرية ايه محضة لانها من طريق ازهر ابن سنان الايه أزهر البصري يعني ازهر ابن سعد الايه ازهر ابن سعد الايه ازهر ابن سعد, سعد السمان البصري عن ابن عوت عبد الله ابن ايه ابن عوت عن محمد ابن عن ابي هريره يبقى ده اسناد ايه بصر وقد رواه عن ازهر محمد ابن الصباح قال الحافظ الذهبي في الميزان محمد بن الصباح السمان البصري عن ازهر السمان لا يعرف نكره يعني والنكره او المجهول في الطبقات المتاخره لا يختلف في رد خبره انما الاختلاف في رد خبر المجهول في الطبقات الايه اما في الطبقات المتاخره محمد بن الصباح ده في طبقات مين ده ده في طبقه الدارمي وعبد بن حميد مش بيروي عن ازهر مين اللي بيروي عن ازهر بيروي عن ازهر السمان الدارمي عبد بن حميد مش كده ولا ايه يبقى دي في طبقه ايه طبقه متاخره طبقه ايه متأخرة. فمحمد بن الصباح ما حاجه ما محمد بن الصباح السمان الذي تفرغ بهذه الروايه عن ازهر ازهر ابن سعد الايه السمان يقول الحافظ الذهبي ها محمد بن الصباح ها محمد ابن الصباح السمان البصري يبدو ان هو وارث مهنة مهنه السمانه ها. من ازهر ابن سعد ها. يبقى محمد ابن الصباح قال عنه الحافظ الذهبي ايه ها نكره يعني لا يعرف وخبره منكر خبره منكر منكر رغم انه كما قلنا في خبر الاصح ابو صالح خبر ابو صالح قال ايه اكثر عذاب القبر من الايه ما هو ايضا قال اكثر عذاب القبر من البول اكثر عذاب القبر من البول فلما نيجي نقول خبر منكر مع وجود المات الموافق لمتن هذا الخبر يبقى يقصد خبر منكر اي بي اي بهذا الاسم أي كده هو ده الفهم هو ده اللي احنا عايزين نفهمه طيب يعني بمعنى ايه خد بالك اكثر عذاب القبر من البول ماذا تقول فيه هنقول خبر صحيح اخرجه ابو بكر بن ابي شايبة ومن طريقه ابن ماجه واحمد واوى هنسكر الطرق الى مين الى الاعمش عن ابي صالح من طريق ابي عوانة يبقى خبر صحيح قوله ايه اكثر عذاب القبر من الايه طب ايه الفرق بين قوله وبين قول آآ آآ فان عامة عذاب القبر من البول مع اضافة قوله السنزيه اقول حيث ان المتنين متفقين غايه التطابق الاتفاق ومتطابقين غايه التطابق يبقى يرجع قوله منكر على الايه على الاستدواء حقا منكر حقا منكر بمعنى ايه بمعنى ايه لا يروى عن محمد بن سيرين او قل قل لا يروى لا يروى عن عبد الله بن عاوي عن محمد بن سيرين عن ابي هريره الا من طريق ازهر من بمين من بمين آه محمد بن الايه محمد آه ابن الصباح السمان البصر. وقال احنا ليه يبقى لما يجي لما يجي يطلق لفظ مطلق منكر يراد به احد امرين اما ان يكون منكر الايه واما ان يكون ايه منكر او اما يكون ايه ايوه كده يعني المنكر على ثلاثة انواع اما ان يكون منكر واما ان يكون منكر واما ان يكون منكر, أن يكون منكر الايه الاسناد والمتن معا اما وقد علمت عن الخبر ولو سنزه من البول فإن عامة عذاب القبر من البول متطابق ومتفق مع الرواية الصحيحة لابي عوان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي غريرة يرفعه وقد رجحنا الرواية المرفوعة آه أكثر عذاب القبر من الايه من البول دل ذلك على أن المتن ليس بمنكر يبقى يتوجه قوله خبر منكر إلى الإيه؟ إلى الإسناد ونقدر نقول معنا كلامه أي هذا هذا الحديث بهذا الاسناد لم يروه عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة إلا أظهر ابن سعد تفرّد به عنه تفرّد به عنه محمد ابن الصباح أظن الوقت مش هيقدر نكفي ندخل لحديث أبي بكرة. ها سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لك لا إله إلا